لا خير في كثير من مجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك بفغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى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 اشرك لله فقد ظل ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناتا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا أتخذ ذنب من عبادك نصيبا ولئو ظلّنهم ولئمّن ينهم ولأمرنهم فلا يبتكّن ماذان الأعام ولا مرنهم فلا يغيّر ماخلق الله وَمَن يَتَخِذ الشَّيْطَانَ وَلِيًا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَد خَسِرَ فَقَد خَسِرَ فُسْرًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيْهِمْ وَمَا يَعِدْهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَعْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا